الرِمَ تعللَيكُم الْمَيتَةُ وَدَّمُ وَحمُ الْ الخزرِ وَمَا أُهِلَّ بِهلِغَيير الله وَْمُنْ خَلِقَة وَمَوقُذَة والْمُتَّيةَةُ وَ النَّقحَة وَمَا أَكَلَ السَّبُْ إِللاا ماذاكَييتُم وَماذُ بِبحلًَا النُصُب وَماادُ بِبحلًَا النّصُبِ وَأَن تَسَْقُسِمُ بالِالْأَزْلان.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 والالْمُحْصنَاتُ مِنَ الْ المُؤمنِنَاتِ والالْمُحْصَناتُ مِنَ الذيينَ أوتُ الْكِتابَ مِ قَِكُمْ إذَا آتَيتُمُهُ ن إِذَا آتَْيتُمُوه ن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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ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 أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَقْتُمْ فَتََمَّ مصَعيدًا طَيبًا فَسَحوبِوجهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْه ماَا يريد الله لَجعل عَلَكُم مِن حََج وَ يريد لطَاهِرَكمْ وَك يريد لطَاهِرَكُمْ وَليوتَِّ نِعممَةًهُ عَلَيكُمْ علَّكُم تَشكُرون وَذكُرونعَمَةَ اللهِ عَلَيكُم وَمثَافَهُ الذي وَاتَفَ فَكُنْتُمْ إِذْ قُلْتُمْ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات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 إِنَّ نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 ما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم تُذِنُونَ بِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاء انا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 فَتَن قَلْبُ خَاسِرِينَ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ندخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانك غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلان فذهب انت وربك فقاتلان انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الخوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وَلم يتقّ من الآخرِ قَا ل أقت قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق ما أنا يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإني اسْمُكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 لذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم انكثرا منهم ثم انكثرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون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 الآخِرَةُ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بِمَا كسبان كالا من الله والله عزيز الحكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 تَسْمَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ السُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَالرُّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا باياتي ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك, فأولئك هم الكافرون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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم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 فاحكم بينهم بما أنزل الله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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ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 فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا, فيصبحوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ أَبِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ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 اولئك شروا ما كانوا واضلوا عن سواه السبيل واذا جاءوكم قالوا آمنا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان بل يداهما مبسوطتان كيف يشاء وَلَيْسَ زَيْدَنَا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا ءُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله وََصعونَ فيِي الأرض فَسَاد وَلَّهُ لاَا يحِبُ المُفسدين وَلو أن أَهل الكِتابِ آمن وَاتَّقَ وَلَ أن أَهل الكِتابابِ آمَن وَاتَّقَولكَ قَرْنَ عَنهُ سَيئاتِهم لَ قَرْنَ عَنهُم سَئاتِهِم وَلا أأَدقَلناهُم جََّاتٍ نَّعيم وَلَأَم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 حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِ الذيينَ آمَنُوا والَّذينَهَادُ والصَّابِونَ وَنَّ صَار مَن آمَنَ بِلههِ واليَوْومِآخرِ مَنْ آمَنَ بِاللههِ وَالْيَوومِآخرِِ وَمِلَ صَالِحًا فَلَا قَوْكُ عَلَيْهِم فَلَا قَوْخُ عَلَيهِم وَلهُ يَحْزَنُوا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 وَحَاسِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُو وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُو وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ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 وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَالَمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ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 تَرَكَثِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم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 سِيَاسِينًا وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تُبنم الشَّهدين وَماَا لن لا نُؤمنِنُوا بالِلههِ وَمَا جأَنا مِنَ الحَقِّ وَنَقُمَعأَّ دِخِلَنا وَنَقُمعأَ دِخِلَنا رَبّناَا مقَوْمِ الصَّالِحين فَثَابَهُم اللههُ بِمَا قالَاوا جََّ جََّين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 وَلَا تَعتَدُون إِ اللهَّهَ لا يحِبُّ المعتَدين وَكُلوا مَِّا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَدًا طَيبَا وَتقُ الله الذي أَتُ بِهِ مُؤمنِنون لاَا يُآخِذُكُم اللهَّهُ بالِالغْوفِيأَمَانِكُمْ وَلَكِي يآخِذُكُ وَلكِي يآخِذُكُمْ اِنْ حَلَفْتُمْ عَلَىٰ أَنْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حلفتم ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 سُورُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ الذين الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ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 أ متَغَ مِدًا فَجَزَ أُم مسْلُ مَا قَتَل فَجَزَ أُم مِسْل مَا قتَلَ مِنَ النَّعَم يَحكُم ب بهِ ذَوَعَدِل منِنكُمْ يَحكُم بههِ ذَوَعَدِلٍ من يَغْدُ لِغَلِ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو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 لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنون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 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرْ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرًا فَاَخْرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى تُورُ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِئْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا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 إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون ادنى مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة, مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وانعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده انزل علينا مائدة من